فالحمد لله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الدوره صلى الله عليه وسلم يبارك فيها وان ينفع بها وان يرزق القائمين عليها خير الجزاء في الدنيا قبل الاخره ولا شك ان طالب العلم مما ينبغي عليه يعتني بالعلم الشرعي الصحيح الذي هو علم الكتاب والسنه وجرح سله صالح ومن بعدهم بعد ان جعلوا علوم الشرعيه في الكتب وصنها تعالى ومتون وشرحت هذه المتون ثم بعضها منثور وبعضها منظوم تعين على طالب العلم ان يعلم الطريق الذي ينبغي سلوكه من اجل الوصول للعلم الصحيح لانه ليس كل من سلك طريق العلم وصل على ابو دانيس لوكا على الطريق الذي نحاه اهل العلم راسخين فيه في العلم لما وضعوا العلم في المتون الفوا مصنفات جعلوا هذه المصنفات كمفتاح لطالب العلم كيف كيف يطلب العلم هذه عناون لها كثير من المواضع بما يتعلق بآداب الطلب آداب الطلب هذا من العلم الذي ينبغي العناية به يتعلم طالب العلم كيف يطلب العلم هو في نفسه علم ويحتاج الى تحصيل تدل الى نظر تدل الى استشاره تحتاج الى استخاره لان كما ذكرنا ليس كل من سلك طريق العلم هنئذ ينصل ولذلك من المشاهد المقرر عند كثير ان بعض الناس قد يطلب العلم سنين الطوال ثم لا يحصل منهم شيء وليس ثم سبب الا انه لم يسلك المسلك الذي سلكه اهل العلم السابقون ومن هنا جاء اختيار هذين الكتابين نظم الورقات ونظم الأجرومية لأن هذه المتون العلمية مما ينبغي العناية بها وهي المتون الصغرى التي أول ما يستفتح بها طالب العلم مشواره في العلم فكل فن من الفنون جعل أهل العلم مصنفات علونا لهبي بالمتون منها ما هو نثر ومنها ما هو منقوم كما ساتئ بكلام المصنفين رحمه الله تعالى ثم لكل من هذه المتون شروح الاذن يختار طالب العلم ما يختار له مما سلكه اهل العلم ومما نظر في هذين الفنين هذين سندرسه الورقات والاجروميه هما علم اصول الفقه وعلم اللغه العربيه علما به بالنحو ان كان علم اللغه العربيه ليس خاصا بي بالنحو بل هو عام من من النحو لان هذين العلمين يتعلقان بعلوم الاهل معلوم من اهل العلم قسموا العلوم الشرعيه الى مقاصد وعلوم اهله ويعنون بالمقاصد هو علم الوحيين كتاب والسنه مباشره يعني الحديث والتفسير والحديث والتفسير والفقه ثم هذه العلوم لها طرق لا يمكن يتوصل طالب العلم الى العلم الصحيح حيث كسبه للفقه او للتفسير او للحديث الا اذا نظر في هذه العلوم التي هي علوم الاهل فهنا اذا هي المفتاح له فكل من نظر في العلوم المقاصد مباشره حينئذ يرجع كما بدا يرجع كما كما بدا لانه سينتهي به المقام ان يكون مقلدا والعصر في طالب العلم انه يسعى ان يكون من العلماء الراسخين في العلم حيث انه يستطيع ان يثبت الحكم الشرعي بذاته بنفسه او انه يرجح بين الاقوال المختلفه بين العلماء في المسائل المختلفه فإذا اذا كان كذلك حينئذ يصدق عليه انه من اهل العلم لان المقلد كما حكم ابن عبد البر رحمه الله تعالى اجمع على انه ليس من من اهل العلم انه كغيره من, من العوام وانما الذي يكون له مناص ويقول لهن قدم السقي فيه في العلم هو الذي استقل بذاته والذي يستقل بذاته وهذا لا يمكن له ان يتحقق الا اذا عرف هذه العلوم علوم الاله لان كسمها هي اله كالسكيه التي يقطع بها توصل بها فاذا كان كذلك عليذ علم اصول الفقه هو العلم الذي يتوصل به لاستنباط الاحكام الشرعيه من الادله التي روحيه التي هي الوحيانه وعلم اللغة العربية هو العلم الذي نزل به القرآن من لسان عربي مبين فإذا كان قارئ القرآن وقارئ السنة ليس من أهل لسان العربي حينئذ امتنع أن يكون ممن يفهم لسان العربي ممن يفهم القرآن والسنة وإذا كان الأمر كذلك قد قرر أهل العلم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو, فهو واجب وفهم الشريعة واجب على الكفايه هل اذا لا يتحقق الفهم الا بالنظر فيه في لسان العرب واذا كان كذلك حينئذ يعتبر النظر او تعلم النحو كذلك الصرف والبيان يعتبر من فروض الكفايات وام المرتهد الذي يريد ان يكون مستنبطا للتفسير بنفسه او مرجحا يكون فرض عين في في حقه يكون فرض عين في حقه وعلم اصول الفقه هذا يتعلق ب علم الحلال والحرام على المشهور عند اهل العلم ولذلك سمي باصول الفقه اضيف الى الى الفقه وان كان الحق الذي ينبغي النظر فيه ان علم اصول الفقه هو علم شريعه كلها فيحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث الذي ينظر فيه في الاحاديث ويحتاجه العقلي لينظر بين الامور التي يجب الامور التي تستسحب لا يمكن ان يستنبط حكما شرعيا عقديا او يتعلق بالعمليات او ما يسمى بالفقه حينئذ لا يمكن ان يستنبط حكما يتعلق بهذين الفنين العلميين علم الاعتقاد باطن وعلم الفقه ما يتعلق بالجوارح الظاهر الا بالنظر فيه في هذا الفن وهذا الفن مركب في جملته من لسان العرب حينئذ نخلص من هذا الذي يعني أن العلم مترابطا علم الشريعة ليست متبعضا ليست متجزئا بعضها يخدم بعض حينيذ المفسر يحتاج إلى أن ينظر في لسان العرب جملة وتفصيل وكذلك الفقيه يحتاج إلى أن ينظر في لسان العرب كذلك المحدث وكذلك النظر في العق... العقيدة يحتاج إلى النظر فيه في لسان العرب ثم كذلك ثم الذي د LEFT يدرسوا الفقه هنيذن يحتاج الى اصول الفقه يحتاج الى لغه العرب ويحتاج الى شيء من التفسير يحتاج الى شيء من علم المصطلح والتخريج ودراسه الاسانيد ونحو ذلك فالعلوم الشرعيه مترابطه بعضها يخدمه يخدم بعضا وقد كان في القديم لا يسمى العالم عالما الا اذا جمع بين بين الفنون الا اذا كان جامع بين بين الفنون هذا لو نظرت وتاملت في احوال كثير من اهل العلم من التابعين إلى عهد قريب لو وجدت أن العالم يكون له شأن فيه في لسان العرب يكون له شأن فيه في الأصول ويكون فقيهاً ومفسراً ومحدثاً ليجمع بين, بين هذه العلوم كلها بخلاف العاصر الحاضر هذه قد العلوم تبعضت صار هذا فقيه ولا يحسن شيئاً من باب المعتقد وصار هذا متخصصاً من العقيدة ولا يحسن شيئاً من الفقه وجزعة الشريعة وضع العلم وضعه طلاب العلم لا يعرفون يطلبون العلم من اين وهذا سببه التخصصات التي يدرج عليها كثير من الناس بسبب الدخول في الجامعات ونحوها وهذا لم يكن معروفا قديما عند اهل العلم ولذلك المتخصص في فن ولا يحسن غيره باتفاق اهل العلم انه لا يعد من العلماء لابد ان يكون الجامع بين هذه العلوم لان بعضها يخدم يخدم بعضا والمسائل هذه منهجيه ويتعلق بها كان عصريا يكون حديثا لكن ارجعناه ليكون في الايام القادمه لكن اردت ان اقدم لي سبب الاختيار لهذين الفنين الورقات والاجروميه لانهما يتعلقان باهم علمين من العلوم الاهل وهي اصول الفقه واللغه العربيه على جهه التحديد النحو لماذا الورقات ولماذا الاجروميه لانها اول ما يفتتح به طالب العلم طالب العلم درسه وينظر فيه على الطريقه التي سنها اهل العلم قديما وان النظم والنثر كلاهما متقاربان لكن اختاره العلم ان يجعل المنثور فيه في ضمن المنظوم من اجل تحصيل التسهيل على على طالب العلم لان النظم اذا كان اذا له العلم والمتن اذا كان منظوما فاذا يسهل حفظه يسهل مراجعته بخلاف المنثور لانه في الغالب يكون فيه شيء من من الصعود لذلك قال السفرين وصار من عاده اهل العلم ان يعتنوا في سبر ذا النظم لانه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمى تعليت طالب العلم اذا قرأ عن نظم تلذذ به لانه يقراه على طريقه الرجز والرجز معلوم انه محبوب عند الشعراء فعل انه لذلك قيل انه ماخذ من ناقه الرجز التي تتحرك اذا اذا مشت اذا كان كذلك هدايه اخترنا النظم على النثر لهذه الفائده اولا سهوله حفظه ثانيا لوضع على طالب العلم استطاع ان يرجعه في وقت يسير وثالثا انه الذي اشتهر عند اهل العلم وان كان النثر قد يكون ادق من حيث العباره والاصل لكن لصعوبته عدل عنه كثير من منها العلم ولذلك ما من منثور الا وجاء من نظمه ثم اعتنوا به بهذه المنظومات نبدأ فيه نظم قال النظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقير الشرف العمليطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا تابعته الناس حتى صار كتبا صغارا حجم أو كتبا كبارا ابتدأ نظم محمره تعالى نظمه به بالبسمله اقتداء بكتاب العزيز اقتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنه الفعليه وكذلك الاجماع العملي كما حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من المؤلفين والمصنفين لهم اذا بدءوا كتب العلم افتتحوها به بالبسمله الصنه الفعليه هي الثابته واما كل امر ذبال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله هو ابتر في روايه اقطع في روايه اجذب الحديث لا يثبت ضعيف والاعتنى به بعض اهل العلم من جهه كونه بضائل الاعمال بضائل الاعمال بناء على هذا القول هنا اذا استدل به والا الاصح ان الحديث الضعيف لا يستدل به مطلقا لكن شاع عند اهل العلم بناء على هذا القول وهتفاصيل البسملة كثير شهير موجود في كتب اهل العلم ونحيل عليها قال الفقير شرح العريني قال فقير شرح العريني ذو العجز والتفصيل والتفريق نبه لان الشرح سيكون ان شاء الله الوقوف مع كل كلمه لماذا يعني بها الناظر هذه طريقه اهل العلم بمعنى انه التفت الى قول وما يحويه من منطق ومفهوم هذا الذي سفيد منه طالب العلم شرح واما معرفه المعنى العام للبيت او للمسائل هذا لا, لا يستفيد منه كثير من طالب العلم انما النظر يكون في في الالفاظ من حيث دلالتها المنطوقا وحيث دلالتها من حيث المفهوم قال الفقير قال هذا ماض فعل ماض لفظا ومستقبل معنى لانه يكون في معنى قلت او ساقول عن في المستقبل هذا اذا كانت المقدمه ابتداانا اول ما بدا حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقيه اذا ساقول ساقول ما سياتي واذا كانت المقدمه بعد ان انتهى من الكتاب حينئذ قال على باب ان اهل العلم في كتبهم اما انه يبدا بالمقدمه ثم يتلوه بمضمون الكتاب ما بعد المقدمه واما انه يعكس يأتي به الكتاب ثم وبعد ذلك يأتي به بالمقدمة إذا فعل كذلك هل إذن قال على بابها كن ماضي لفظل معنا وأما إذا بدأ أولا بالمقدمة هل إذن قال هذا يدل على شيء وقع وانتهى وهو لم يقل بعد هل إذن يقول هو من حيث اللور ماضي من حيث المعنى المستقبل والمستقبل المراد به المضالع قال الفقير شرف العمرية أراد أن يسمي ناظم رحمه الله تعالى نفسه ولذلك قال هنا أتى الناظم جملة الحكاية قال الفقير ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه مؤلفه بلقبه المشهور ليكون أدعى إلى قبوله والاجتهاد في تحصيله في كتاب مؤلف رحمه الله تعالى وهذا بناء على أن ثم أمورا مستحبة عن تهن العلم في أوائل الكتب ومنها أن يأتي بالبسملة والحمدلة وأن يأتي باسمه نسمي نفسه ليكون الكتاب معروفا لأن المجهول مرغوب عنه إذا لم يعرف الكتاب هنيذن في الجملة يكون مرغوبا عنه لأنه لا تتعلق به النفوس لكن إذا كان هذا الكتاب منسوبا لعالم الجلي وخاصة إذا كان في علم الأصول له مكانته هنيذن النفوس تطمع فيه معرفة هذا الكتاب ودراسته ولذلك الناظم اتى بجمله الحكايه من اجل ان يرغب الطالب في النظر في هذا الكتاب فسمى نفسه وكذلك بناء على ما اصطلح عندهم ان تم امور مستحبه للمصنفين ان اتي بها في اوائل الكتب وتم امور واجبه لكنها صناعه صناعه ولاستحباب ذلك استحباب صناعي يعني ليس شرعيا وانما يقال فيه صناعه الا ما جاء الشرع به كالبسمله واما بعد لجاء الشرع بها يريد الاستحباب يكون من جهه الصناعه يعني ما تعارف عليه اهل العلم وكذلك من جهه من جهه الشرع قال الفقير شرح العمريه فقير حذف عين بمعنى مفعول بمعنى المحتاج الى الله تعالى وفيه اشارا ابتاسا بقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وحذف هنا فقير الى من الى الله حذف الجار المجرور لانه معلوم لانه مخلوق وكل مخلوق هو مفتقر الى الله تعالى اذا الفقير اي الى الله تعالى وكان الايه نص عليها بارجا لوال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وجاء بقوله الى الله وحذفها الناظم للعلم بها حذفها للعلم بها لانه لا يفتقر احد الى غير الله تعالى وانما العبد المخلوق خاصة المسلم إنما يفتقر اختياراً واضطراراً إلى الله تعالى بخلاف الكافر فإنه يفتقر اضطراراً لاختياراً لا وهذا فرق بين النوعين شرف هي شرف الدين فأل نائبة عن المضاف إليه وهذا لقبه واسمه يحيى بن الشيخ بدل الدين موسى بن رمضان بن عميرة عميرة بفتح العين شهير بالعمريط نسبة لبلاد عمريط مفتح العين على المشهور ناحية من نواحي مصر القاهره تعرفونها احنا لا اعرفوها ناحية من نواحي مصر القاهره هكذا قالوا في ترجمته وقيه شافعي كان حسن النظم نظم كثيرا من المتون في سائر الفنون توفي سنه 89 بعد المئه التاسعه اذا الفقير الشرف العمري شرف هذا لقب مراد به شرف الدين حذف كلمه الدين واتى بكلمه ال نائبه عنها لان ال على مذهب الكوفيين تنوب مناب المضاف اليه يعني يجوز ان تنوب تحذف المضاف اليه فان الجنه هي الماوى يعني ماواه فان الجنه هي الماوى ماوى يعني ماواه فذف الضمير الذي هو المضاف اليه وقيمه المقامه هنا كذلك شرف الدين والمشهور على الالسنه صنيفي حذف كلمه الدين المضاف اليه وجاء بال نائبه منابا شرف العمريطي عرفناه بفتح العين ذو العز والتقصيل والتفريق وصف نفسه بثلاثه اوصاف هذا من تواضعه يرحمه الله تعالى وهذا الاثر فيه في اهل العلم انه لا ينظر الى نفسه نظره الاستبدال والاستعلاء والرياء بل كلما اززاد علما اززاد تواضعا لخالقه جل وعلا ثم لخلقه هذا الأصل فيه في طالب علم أما الذي كلما اززاد علما اززاد تكبرا وهذا العلم حجة عليه وليس حجة له العياذ بله ذو العرز ذو هنا بمعنى صاحب فهي من الأسماء الستة من ذاك ذو صحبة أبانا ذو إذن صاحب صاحب العرز صاحب العجز العجز هو عدم القدره عجز تم مصدر المراد به العجز هنا عدم عدم القدره وحينئذ ذو العجز ذو هذا كما جاءت ان شاء الله تعالى ان ذو من المشتقات من جهه المعنى يعني ينعت بها ونعت بمشتق لا ينعت الا بمشتق هذا الاصل يعني الذي يقع صفه انما يكون مشتقا أو ما في معنى المشتق يعني في اللفظ هو جامد لكنه أول يعني يفسر ويحذف يؤتى به بمشتق ذو منها ونعت بمشتق كصاحب وذل وذو هل اذا ذو نقول هذه مما ينعت به واذا كان كذلك حينئذ هي من حيث المعنى في قوه المشتق في قوه المشتق انه قال ذو العاجز اي العاجز لا. ذو العاجز صاحب العاجز اي العاجز ومعلوم ان العاجز هذا اسم فاعل اسم فاعل وهو مشتق اذا ذو العجز في اللفظ ذو هذا ليس بمشتق وانما هو جامد والعجز كذلك هذا مصدر وهو جامد وليس بمشتق هنا اذا ذو العجز ما اعرابه قال الفقير الشرف العمري ذو العجز هذا يحتمل انه انه نعت للعمري او للفقير تمم هذا وذاك ونعت بمشتق حينئذ نقول ذو ليست بمشتق نقول هي في معنى المشتق الحاصل ان ذو العاجز يعني العاجز هذا المراد به والتقصيري يعني وذو التقصيري وذو التقصير التقصير هذا كذلك مصدر قصر قصر تقصيرا والمراد به عدم الاكمال على الوجه الحسن عدم الاكمال على الوجه الحسن تقصيرا سان يقول انا مقصر بمعنى انه بذل لكنه ليس على وجه التمام ليس على وجه التمام واما اذا لم يبذل لا يقال فنه مقصر الذي لا يبذل شيئا لا يقال, لا يقال بانه مقصر يعني يبذل شيئا من وقته للعلم فيقال انه مقصر في طلب العلم صح التعبير واما اذا لم يبذل شيئا لا يقال انه مقصر قلنا المفرط ارط في في طلب العلم ذو تقصير كذلك تفريط والتفريط يعني وذو التفريط معطوف على العاجز اذا التقصير بالخفض عاطفا على العاجز والتفريط كذلك بالخفض عاطفا على العاجز على الصحيح ذو العاجز وذو التقصير اي المقصر كالعاجز والتفريط اي وذو التفريط اي المفرط اذا هذه كلها من حيث اللفظ هي الجوامد جامده ليست مشتقات لكنه اولها بالمشتق فنقض العاجز والعاجز وذو التقصير والمقصر وذو التفريط هو هو المفرط وعاد من تواضعه رحمه الله تعالى كما كما ذكرنا ماذا قال الحمد لله هذا مقول القول الحمد لله يعني ثن بعد البسمله بالحمدنه ثن بالبسمله بعده بعد, بعد الحمدنه بسمله اولى ثم حمد ثانيه والسبب كالسابق اقتداء به بالكتاب والسنه تداا بالكتاب والسنه وكذلك الاجماع العملي من المؤلفين والمصنفين على على ذلك وسنه هنا سنه قوليه لو جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سال العلم الكتب عليها ان الحمد لله نحمده الى الى اخره على كل الحمد لله ثنا بالبس بالحمدله بعد البسمله تاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اقتداء كذلك بالكتاب اقتداء بالكتاب لان القران اول ما يفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جمع بماذا جمع بين البسمله و الحمد لله وكذلك الكتب جراهن العلمي على على نمط ما ما قاله الله عز وجل بدا الله تعالى كتابه بالبسمله وهي اول ايه في القران وان لم تكن من الفاتحه على الصحيح ثم قال الحمد لله رب العالمين نبدأ الثناء بالحمد لله بعد بعد البسمله الحمد لله حمد هو وصل المحمود بالكمال محبه وتعظيما وصل المحمود بالكمال محبه وتعظيما ولله ان لم هذه للاستحقاق او للاختصاص او للملك يوز فيها الاوجه ثلاثه يعني الحمد ثابت لله تعالى واستحق لله تعالى مملوك لله تعالى فجميع انواع الحمد هي لله تعالى والالف الحمد هذه للاستغراق او للجنس الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشر الذي هذا نعت لفظ الجلاله قد حرف تحقيق اظهر اظهر فعل ماضي بمعنى اوجد واخرج بمعنى اوجد واخرج والفاعل من الله عز وجل لا نقال الحمد لله الذي الذي هذا يصدق على البارج اللعاله اخرج هو بارج اللعاله والالف هذه اطلاقيه الف هذه للاطلاق يعني اطلاق الراوي اخرج تغنى به فهو منسل العرب اظهر يعني اوجد واخرج والفاعل يعود الى الله تعالى اخرج علم الاصول اخرج علم الاصول اظهر اخرج علما الاصول الموصول مع صلته في قوه المشتق قوه المشتق يعني كما قلنا ذو التقصير ذو العجز ذو التفريط كذلك الذي قد اخرج يعني المخرج او المظهر الذي تبلغه الذي قد اظهر يعني المظهر وانما عدل عنه ولماتي بالمظهر لانه لم يرت لم لم يرت وذلك كذلك من عصر عدم عدم ذكره اظهر ماذا اظهر علما الاصول علم هذا مفعول به وهو مضاف الاصولي مضاف اليه وأل هنا في الاصول العهد الذهني لو قال علم الاصول اي اصول اصول الحديث اصول التفسير اصول الفقه اصول العربية احتمل لكن لما كان البحث هنا في علم اصول الفقي إنا إذا حذف المضاف اليه وجاء بأل إلا إنا إذا اما أن نقول أل هنا عوض عن المضاف وإما ان نقول للعهد الذهني وجعله العهد الذهني أحسن حينئذ علم الاصول مراد به علم اصول الفقه لان الذي يبحث فيه هنا هو علم اصول الفقه فاذا كان كذلك حينئذ جاء بادب او بمستحب من المستحبات التي يذكرها اهل العلم وهو ما يسمى ببراعه الاستهلال ان ياتي في طالع كلامه بما يشعر بالمقصود هذا حسن عند عند اهل البيان الذي يخطب عن الربا ياتي بايات او نحوها مما يدل على انه سيتكلم فيه في الربا مثلا هذا يسمى براعة السهلة أن يأتي في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود وهنا أراد ماذا أراد أن ينظم كتابا في أصول الفقه فقال الحمد لله الذي قد أظهر علم أصول الفقه فذكر الفن فيه في المقدمة أظهر علم الأصول للورى يعني للخلق وهل أظهره لجميع الورى لا لما أراد به العلماء الورى بمعنى خلق هل ليس المراد به ظاهره وان ليس المراد به ظاهره انما المراد به العلماء هل اذا يكون من اطلاق العام واراده الخاص في قوله الذين قال لهم الناس ان الناس ام يحسدون الناس على متاعهم نبي صلى الله عليه وسلم هل اذا اطلق اللفظ العام ابتداءا واراد به واحد هل يسمى ماذا يسمى عاما اريد به الخصوص ابتداءا يعني ليس عاما ثم دخله الخصوص لا وإنما ابتداءا نوى المتكلم بهذا اللفظ انه اراد به حيث المصدق شخصا واحدا اذا كان كذلك يكون مجازا يكون من قبيل المجاز بخلاف العام الذي دخله الخصوص فدلالته على الافراد بعد اخراج ما اخرجه المخصص يعتبر حقيقه على على الصحيح للورائي للخلق هم العلماء واهل العلم فهو من اطلاق العام اراده الخاص واشهر اظهر واشهر اشهرى قال فيه مقيل في اظهر فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل هو هو الله عز وجل اين المفعول به محذوف لانه قال اظهر علم الاصول اذا يتعدى لابد من ناصر مفعول به ينصب واشهر اشهر علم اصول الفقه حذفه وجاء به ضمير يدل عليه اشهر ثم حذف الضمير ثم حذف الضمير لان الاصل هو عدم الكنايه ذكر اللفظ بنطقه علم اصول واشار علم اصول الفقه او علم الاصول حذف علم الاصول وجاء بالضمير اشهره ثم حذف الضمير وحذف الضمير اذا كان فضله جاز وحذف فضله اجز هكذا قال ابن مالك حذف فضله اجز يعني اجز حذف فضله فضله منها المفعول به اذا واشهر الالف للاطلاق والضمير المحذوف اشهره يعود على علم اصول الفقه الذي هو المفعول به في قوله واظهر علم الاصول ثم حذف الضمير لدلاله ما سبق عليه الا لا يجوز حذف شيء من الكلام الا اذا دل الدليل عليه واشهر على لسان الشافعي يهون على لسان هذا جار مجرور متعلق بقوله اشهر وهذا تنازع فيه فعلان اظهر على لسان الشافعي واشهر على لسان الشافعي واذا جاء عاملان على معمول واحد لا يمكن ان يعمل المعمولان في معمول واحد هذا باتفاق النحاة لا يرتمع عاملان على معمول واحد حينئذ هنا اذا سياقنا يقتضي اظهر على لسان الشافعي واشهر كذلك على لسان الشافعي وليس عندنا الا معمولا واحدا هذا يسمى باب التنازع عند النحاة حينئذ على الصواب مختار البصريون نجعل على لسان متعلق بالمتأخر الذي أشهره ونقدر للأول أظهر علم الأصول على لسان الشامعي على لسان حذفة لدلالة ما بعده عليه إذن على لسان جار مجروم متعلق بقوله أشهر واللسان مراد به هنا الجارحة أو القلم يحتمل او لا يحتمل على لسان ان قلت اللسان الذي هو الجارحه يلزم منه ان من قبل الشافعي لم يتكلم في اصول الفقه وهذا باطل ليس بصحيح وانما الشافعي الشافعي رحمه الله تعالى انما كان اول من دون علم اصول الفقه وليس اول من تكلف في اصول الفقه لان نقول اصول الفقه هو قواعد للاستنباط قواعد للاستنباط هذه قاعده الاستنباط يعرفها الصحابه او لا نحم يعرفها الصحابه لان هي الهه الاجتهاد وهل الصحابه يجتهدون او لا يجتهدون قطعا قد وقع الاجتهاد اجتهدوا بلا اله من اجتهد بلا اله فقد افترى على الله تعالى الكذب لذلك من اجتهد بلا اله فهو مفتر على الله تعالى الكذب قال ما لم يعلم يقول بغير علم والصحابه عاشاه من يتكلم في الدين بلا بلا علم اذا يعلمون هذه قواعد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يجتهد فيها خلاف مساله فيها نزاع بين الصريح وصاب انه انه يجتهد كما ساءت في محله ان شاء الله تعالى فاذا كان كذلك هل يجتهد بقواعد او لا يجتهد بقواعد هي اصول الفقيه اذا على لساني المراد به على قلم ولسان احد او القلم احد اللسانين احد اللسان فيطلق اللسان على القلم من باب المجاز باب المجاز اذا على لسان اي قلم هذا مجاز في القلم للجارحه والقلم واحد اللسانين على لسان الشافعي اسكان الياء للوزن على ل هذه يا النسبه والعصر فيها التشديد الشافعي ذلك حنفي حنبلي اذا بتشديد خففتنا للوزن وهون اظهر واشهر وهون هون بتشديد الواو استدي و على على وزني فعل وهون بمعنى سهله هون كاشهر يعني هونه هون علم اصول الفقه فحذف علم اصول الفقه وجاء بالضمير ثم حذفه لدلاله ما سبق عليه وحذف بغله ا رز والالف هذه للاطلاق الف لي للاطلاق هون بمعنى سهله فهو الفاعل التعليم اي الشافعي فهو الضمير عوده للشافعي الذي له لاصول الفقه ابتداءا دون يعني دونه ابتداءا دون كذلك دونه هذه كلها افعال حذفت منها مفاعيلها دون والالف هذه للاطلاق ودون بمعنى بمعنى الف وابتداءا اي في ابتداء الامر قبل كل كل احد قبل كل احد الشافعي رحمه الله تعالى هو واضع علم اصول الفقه بالتفاق بالتفاق اما ما يدعيه الا حنافه غيرهم هذا قول باطل لا, لا يصح البت انما الشافعي رحمه الله تعالى اول من دون في علم اصول الفقه على سبيل الاستقلال فاملى فيه رسالته المشهوره رساله تكلم فيها على الاوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العله منصوصه من القياس واذا كان كذلك هل اذا له فضل فضل السبقي السبقي رحمه الله تعالى وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا صار اماما في هذا الفن يتابعه الناس تابعه ضمير اعود الى الى الشافعي يعني تابعت الناس الشافعي ضمير اعود الى الى الشافعي مفعول به والناس المراد بهم افاضل العلماء فاضل العلماء ليس كل الناس فهو عام اريد به الخاص وتابعه الناس يعني في التاليف فالفوا في اصول الفقه حتى صار ما الفوه وكتبوه كتبا كثيرا صغار الحجم او كبار وتابعه الناس فالفوا وكتبوا على سنن وغرر ما كتب الشافعي رحمه الله تعالى حتى صار الى ان صار الالف للاطلاق صار ما الفوه وكتبوه كتبا كثيرا تنوينه للتكثير كتبا كتب كتب في وجهه لغتان يعني يسكن الثالث فعل ما كان على وزني فعل بضمتين فاول عين يجوز فيه التخفيف على الصحيح جمعا وإفرادا سكان من قبيل الجمع ككتب أو مفردا كتبا كثيرا تنوي للتكثير صغارا حجمي أو كبارا صغارا حجمي هذا بدل من قول كتبا يعني حجمها صغير أو للتنويع كبارا يعني حجمها حجمها كبير حجمها كبير تبارا كبارا الالف هذا ليش اختل الاطلاق منه بدل عن عن التنوين وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرم خير كتبه هذا يدل على ماذا يدل على ان الكتب الصغار كثيره وانها متفاوته وقوله صغار الحجم او كبارا ذا فيه في بيان للسنن ما عليه العلم وهو ان التاليف انما يكون على مرتبتين كتب صغيره للصغار وكتب كبيره ها اريب لكيبا فاذا جاء الصغير وارتقى ليصل او يبدا بالكبير رجع حيث بدا رجع حيث بدا اذا صغار الحجم او كبار هذا يدل على ان اهل العلم قصدوا قصدوا ان يؤلفوا هذه الصغار للصغار وصغيره للصغير والكبيره للكبير لذلك فتح الباري لا يقرأه المتدين يقرأ العلماء لا يقرأه المتدين ولا يلخصه ولا يختصره لماذا؟ لأنه لم يؤلف له وإنما ألف لي أهل العلم الذين يستطيعون الفهم لمثل هذه الكتب وخير كتبه يعني كتب علم وصول الفقه خير هذا أفعل تفضيل بمعنى أحسن حذبة الهمزة منه طرارا وخير كتبه اي كتب علمي اصول الفقه الصغاري هذا بدل من كتبه ما سمي بالورقات ما سمي يعني الذي ما هو اسم موصول بمعنى الذي ما سمي يعني سميا خففت الياء للوزن كما قال على لسان الشافعي خفف الياء للوزن هنا كذلك ما سمي خفف الياء للوزن ما سمي يعني المسمى لماذا؟ لقاعدة وهي أن الموصول مع صلته في قوة المشتق ما معنى في قوة المشتق يعني لك أن تحذف تقديرا أن تحذف اللفظ ما سمي وتأتي بالمشتق يعني المسمى وخير كتبه الصغار المسمى صحة أو لا؟ صحة إذن نقول هذا في قوة المشتق وهذا قاعدة بيانية من دهل البيانة موصول مع صلته في قوة المشتق قوة المجتذى ما سمي بالورقات جار ومجرور متعلق قولي سمي يعني بالكتاب المسمى بالورقات ورقات هذا جمع منن السالم وهو من جموع القله وجاء به هذا اللفظ تبعاً لصاحب الاصل فبعد هذه ورقاته أراد بها ماذا تنشيط للطالب يعني ورقات معناها قليلة المباني كثيرة المعاني قليلة المباني كثيرة المعاني فهي قليلة والطالب إذا رأى الشيء قليلا يسيرا حينئذ نشط لهم للإمامي يعني منسوب للإمام الحرمي منسوب للحرمي وهو أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجوين نسبة إلى جوين ناحية من نواحي نيسابور الشافعي توفي سنة ثمانة سبعين الرامعة هو صاحب الكتاب العظيم اصول الفقه وهو البرهان صاحب البرهان انظر الف البرهان والف الورقات لما الف الورقات هل هو عاجز قل لا انما راد به ملحظا عنده عند اهل العلم وقد سئلت مده في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه قد سئلت قبل التحقيق سئلت اي سالني بعض الناس وكنا هنا وابهمه ولم يظهر عدم الحاجه اليه مدهه اي برهه من الزمن في نظمه يعني في نظم الورقات في نظم الورقات والنظم هو الكلام الموزون قصدا كلامه الموزون قصدا يعني لا يكون نظما الا اذا كان مقصودا واما اذا كان الكلام موزونا يعني جاء على التفعيلات المشهوره عند ارباب العروض ولم يكن مقصودا لا يسمى شعرا لا يسمى لا يسمى شعرا ولو كان موافقا للتفعيلات لو جاء كلام مستفعل ومسفحل مستفعل لا يقال ان بشطر الرجز فانه على وزن مستفعل كل كلام لا يكاد كلام الناس لو اردت ان تنظر اليه حينئذ قد تاتي بكثير من الابيات على العروضه ولا المحاور المشهوره عند العروضيين لكن لكونه لم يكن مقصودا لا يسمى شعرا لا يسمى شعرا وقد سئلت مده في نظمه مسهلا يعني حال تكني مسهلا له بنظم اياه هذا يدل على الفائده السابقه وهي ان الورقات نثر واراد منه من الامريكي رحمه الله تعالى ان يسهله سهله بماذا بجعله منظوما على الرجز في نظمه مسهلا له بنظم اياه لحفظه وفهم العللتين حفظه لاجل حفظه هذه العله الاولى وفهمه هذه العله الثانيه الفهم وادراك المعنى ادراك المعنى لحفظه الامل للتعليم يعني اجل حفظه اي استحضاره عن ظهر عن ظهر قلب غيب وهذا للعلله السابقه التي ذكرناها انه لابد من من الحفظ طالب العلم اذا لم يكن عنده متون محفوظه ليس بشيء وفهمه وذلك بالاتيان بعباره ليس فيها تعقيد اذا لهاتين العلتين فلم اجد على اشاره او فيه اشار لان الامر قد تكرر عليه فلم اجد مما سئلت يعني من الذي سالني بعض الناس وهو النظم بددا اي فراقا وخلاصا من اسعافه بمطلوبه بددا اي فراقا وقد شرعت فيه مستمدا قد للتحقيق شرعت يعني بدات فيه في النظم مستمدا حال من قوله شرعته يعني من فاعل شرعته شرعته حال كوني مستمدا اي طالبا المدد وقوله من ربنا متعلق به والتوفيق مفعول مستمد اذا مستمدا ماذا مستمدا للتوفيق مستمدا هذا حال وهي ناصبه لقوله التوفيق فالتوفيق قد مفعول به ومن ربنا هذا متعلق بقوله مستمدا من ربنا اي خالقنا ومالكنا ومدبرنا توفيق اي الهدايه وهي العانه على تحقيق العمل للصواب هذا متعلق بقوله التوفيق متعلق بقوله التوفيق وهو موافقه الحق وضده الخطا وخالفه الحق والنفع اي طالبا امدادا النفعي طالبا امدادا النفع يعني طلب شيئين مستمداً للتوفيق من ربنا للصواب لأنه قد يخطي قد يظن العبارة يراد بها كذا وقد أخطأ في الفهم وهذا من توضعه كذلك رحمه الله تعالى الفائدة الثانية والاستمداد الثاني قوله هو النفع أي طالباً امداداً نفعي أي الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيوياً كان أو خروياً في الدارين أي دار الدنيا والآخرة بالكتاب أي بسبب الكتاب والمراد بالكتاب هنا ماذا؟ النظم وليس المراد به الورقات ان الورقات ليس من صنعه ليس من صنعه وانما من صنعه ماذا ان نظموا فاذا كان كذلك هو الذي سيكون سببا للنفع وسببا للاجر في الدنيا والاخره قال رحمه الله تعالى باب اصول الفقه شرع رحمه الله تعالى في الباب الاول من ابواب اصول الفقه وهو الباب الذي يتعلق ببيان المقدمات التي يحتاجها طالب علم هذا الفن باب اصول الفقه اي هذا باب بيان حقيقه اصول الفقه ما المراد باصول الفقه ابدا من النظر في حقيقته يعني تعريفه فان الطالب لابد ان يعرف ما يطرق كذلك اذا اراد ان يدرس فنا من الفنون لابد ان يعرف ما هو هذا الفن من اجل ان يكون اقدامه على بصيره فإلى لو أقدم على شيء لا يعرفه حينئذ سيرجع كما كما بدا سيكون مشوش الذهن لا تتضح عنده مسائل على على وجهها الصحيح باب اصول الفقه اي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعري بمدحه بابتناء الفقه عليه كما عبر المحل هناك فالاصل هو مركب اضافي لان اصول الفقه مركب اضافي كذلك قول غلام, غلام زيد غلام زيد هذا يسمى مركبا اضافيا كل اسمين نزل ثانيهما ونزلت التنوين مما قبله غلام غلام غلام غلام زيد صار زيد في منزله التنوين كذلك اصول هذا منون والفقه لما اضيف حذف التنوين فصار الثاني منزلا منزله التنوين مما قبله هذا يسمى مضافا ومضافا اليه او يسمى مركبا تركيبا اضافيا حينئذ النظر في هذا الفن من جهتين من جهه كونه مركبا تركيبا اضافيا قبل جعله علما على الفني النظر الثاني بعد جعله علما على الفني اذا تعريف اصول الفقه على وجهين الوجه الاول باعتبار كونه مركبا تركيبا اضافيا الوجه الثاني باعتبار كونه لقبا وعلما على الفني الفرق بينهما من حيث اللفظ ان الاول مركب تركيبي اضافي مضاف ومضاف اليه الثاني الذي هو اللقب والعالم هذا يكون مفردا على ما اشتهر عند ارباب الفنون كالمناطق وغيره حينئذ اصول الفقه ليس مركبا بعد نقله جعل كالمفرد جعلك كالمفرد بدا الناظم هنا بماذا بتعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه لان النظر في المفردين سيوصل الى النظر في كونه لقبا وعلما لان العلم بالمركب لا يتم الا بعد لا يتم الا بعد العلم بمفرده صر الفق اذا مركب او لا مركب اذا لا يمكن التوصل الى معرفه حقيقه هذا المركب الا بعد النظر في المفرد الاول والنظر في المفرد الثاني عينئذ صار يقتضي الطبع او العقل ان ننظر في المفردين قبل النظر في الكل يعني العلم بالأجزاء مقدم على العلم بالكل أو العلم بالجزئيات مقدما على العلم بالكليات والعلم في الجزئي مقدما على العلم بالكل ولا يمكن النظر في الكل إلا بعد النظر في مفردين هذا على ما اشت Strange هي خلاف لكن على ما اشت Strange قال النظر من الله تعالى هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن تقف هنا للفن يعني من أجل فهم العبارات هاكا أي خذ هاكا هذا سنفع الأمر بمعنى خذ خذ هاكا ها هو العاصل فيه والكهف هذا حرف خطار ولذلك قال هاكا هاكي هاكما هاكم هاكنا حين يذن تغير فدل على أن الكهف هذه حرف خطار وليست باسمين فإذا كان كذلك حين يذن اسم الفعل هو ها فقط فها يفسر بخذ هاكا والضمير مستتر وجوبا تقديره انت مثل قم قم في ضمير مستتر مقدر وجوبا هاك اصول الفقه لفظا لفظا اعرابه تمييز واصول بالنصب هذا مفعول مفعول به حينئذ خذ اصول الفقه لفظا هذا على على سنن قوله تعالى فجرنا الارض عيونا الاصل فجرنا عيون الارض او لا في باب التمييز هناك التمييز المحول اين اذا محول عن مفعول به وفجرنا الارض عيون فجرنا الارض عيونا اصل عيون هذا تمييز اصله مفعول به فجرنا عيون الارض اين اذا حذف المضاف الذي هو عيون فاقيم المضاف اليه مقاما قال فجرنا الارض فانتصب انتصابها كسبب فصار ماذا صار فيه ابهام فجرنا الارض ماذا تفجير يختلف فجرنا الارض عيونا فجاء بماذا بالمحذوف من اجل الافصاح والبيان هنا كذلك خذ لفظ اصول الفقه هذا الاصل خذ لفظ اصول الفقه فلفظه مفعول به حذف وانتصب الذي هو المضاف اليه انتصابه صار افهام فديء بالمحذوف ونصب على على التمييز اذا الافضل لقبا على كذلك بالنصب حال يعني خذ لفظ اصول الفقه حال كونه لقبا اي علما للفني اي على الفني فاللم هنا بمعنى بمعنى على للفني على الفني من جزئين قد تركذا من جزعين قد تركب ما هو الذي تركب أصول الفقر تركب من ماذا من جزعين يعني من مفردين ما هو الجزع الأول أصول ما هو الجزع الثاني الفقر إذن تركب من جزعين فنشأ منهما أصول الفقر وهذا الشأن في كل ماذا في كل مركبا إضافي لابد أنه ثم مضاف وثم مضاف إلىه يركب بينهما يعني يقيد الأول أصول الفقر او يقيد الاول بمضافته للثاني اصول هذه يحتمل اصول الحديث اصول التفسير الى اخره فتقيده بماذا باضافته للثاني صار مقيدا له صار مقيدا له من جزئين يعني من مضاف ومضاف اليه قد تركب وهذا بحسب الاصل يعني قبل جعله علما قد تركب الالف هذه يحتمل انها فاعل يعني تركب الجزئين فنشأ منهما اصول الفقه نشأ منهما اصول الفقه او يحتمل انها للاطلاق يعني تركب لفظ اصول الفقه تركب اصول الفقه من جزئين فتكون الف هنا للاشطلاق او محتمل للنوعين الاول الاصول يعني الجزء الاول الاصول يعني لفظ الاصول ثم الثاني يعني ثم ثم هنا بمعنى الواو ثم الجزء الثاني الفقه والجزءان مفردان الاول اصول يعني الجزء الاول لفظ اصول ثم الجزء الثاني وهو لفظ الفقه فنشا بينهما او منهما اصول الفقه ثم قالوا الجزءان مفردان جزآن الذي هو الجزء الاول اصول والجزء الثاني الذي هو الفقه مفردان هل هذا صحيح ام انه سبق من المصنف صحيح اصول مفرد جمع هذا ليس بمفرد فكيف يقول رحمه الله تعالى مفرداني اخطا المصنف ها قد يستعجل البعض يقول اخطا المصنف كيف يقول مفرداني واصل هذا جمع فيظن انه من عقيب فقل لا المراد بالمفرد هنا المفرد يختلف يعني له معان تختلف باختلاف الابواب المفرد قد يطلق في مقابلة المثن والجمع كزيت في مقابلة الزيدان والزيدون وقد يطلق في مقابلة المركب حينئذ المركب ليس بمفرد وما ليس مركبا فهو مفرد ما ليس مركبا فهو مفرد بقطع النظر عن كونه مفردا في باب الإعراب أو لا والمقيم الصلاة مضاف مضاف إليه المقيم مقيمين عصرا مفرد او او جمع هذا جمع لكنه في هذا التركيب نقول هذا مركب مقيم الصلاه هذا مركب فهنا اذا نقول مركب من جزئين المقيمين والصلاه وكل منهما مفرد اذا والجوزان مفردان اراد بالافراض هنا ما يقابل التركيب وليس ما يقابل المثنى والجمع لان لفظ اصول الذي هو المضاف هذا جمع وليس بمفرد والجزءان مفردان ثم راد ان يعرف الفصل الجزء الاول ويعرف الجزء الثاني كل منهما فقال فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما علا سواه ينبني فالاصل هذه الفاء تسمى فاء الفصيحه لانها افصحت عن جواب شرط المقدم الفصيحه فعيله ماخذ من الافصاح يعني مفصحه مبينه موضحه فالاصل ما عليه غير بني الاصل له معنى لغوي ومعنى الاصلاح وانظر هنا المصنف قال الاول الاصول ثم قال فالاصل عاد عن الجمع الى المفرد كذلك قال الاول الاصول ثم قال فالاصل ما عليه غير بني عاد عن الجمع الى المفرد وهذا من دقهه رحمه الله تعالى لانه اراد ان يعرف والتعريف انما يكون من باب الحقائق والحقائق تكون للمفرد لا للجمع لان الجمع المراد به الاحاد والافراد وهذه تكون في الخارج يعني خارج الذهن وام التعاريف هذه مدلولاتها تكون في في الذهن الحدود والتعاريف هذه معان قائمه بالذهن وانما تليق بالاحاد المفرد بينما جئت تعرف تقول الصلاه ولا تقول الصلوات تعرف الزكاه ولا تقول الزكوات ان الزكوات هذا شيء خارج محسوس والتعريف للمفرد انما يكون بالحقيقه والحقائق محلها محل الذهن اذا فالاصل عدل عن الجمع الى المفرد لدلالته على الحقيقه دلاله المفرد على على الحقيقه دون الجمع بدلالته على الافراد والحقيقه محلها الذهن واليها يشير التعريف والافراد محلها الخارج واليها يدل الجمع فرق بين النوعين فالاصر لغه ما عليه غيره بني يعني ما بني عليه غيره قدم مؤخر ما هذا اسم موصول بنيا بنيا هذا مغير الصيغه عليه غيره ما بني عليه جار ومجرور متعلق بقوله بني وغيره هذا بالرفع فاذا كان كذلك حينئذ اصح ما ذكره الاصوليون في معنى الاصل من حيث المعنى اللغوي هو ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى هي اقوال عديده لكن اصحها ما ما ذكره هنا ما بني عليه غيره فكل ما بني عليه غيره فصار هذا اصلا لذلك الغير كالجدار باعتبار ماذا اساسي الاساس اصل بني عليه ماذا الجدار فالجدار فرح والو والاساس يعتبر اصلا اذا بني عليه غيره على اساس بني عليه غيره كذلك اذا الاساس يعتبر اصلا وهذا الذي يعنيه المصنف هنا بالتعريف وهذا واضح باعتبار اصول الفقه فيقول لك الفقه بني على هذا الاساس بني على هذا الاساس لولا هذا الاساس لم يكن الفقه شيئا بالمره واضح ما بني عليه غيره ما عليه غيره بني كعصر الجدار اي اساسه وعصر الشجره اي طرفها ثابت في في الارض اصلها ثابت وفرعها في السماء فرعها في السماء هذا باعتبار المعنى اللغوي واما في اصلاح الفقهاء والاصوليين فيطلق العصر على ما اشتهر على اربعه معان زيد على الارض ولكن هذا هو المشهور المعنى الاول يطلق العصر ويراد به الدليل فيقال الاصل الكتاب والسنه كذلك يعني تذكر مساله تقول الاصل في تحريم الربا الاصل في تحريم الربا الكتاب والسنه والاجماع يعني دليل تحريم الربا الكتاب والسنه والاجماع فاطلق الاصل واريد به الدليل وهذا الذي يعنيه الاصوليون في هذا الموضوع فاصول الفقه من حيث المعنى اللغوي يعني ادله الفقه ادله الفقه فاذا كان كذلك فصار المرجح من المعاني الصلاحيه هو الاول وهو الدري ثانيا يطلق الاصل بمعنى الرجحان ان الشيء الراجح فيقال الاصل في الكلام الحقيقه دون دون المجاز يعني الكلام يحتمل ماذا يحتمل الحقيقه والمجاز لكن يحمل على ماذا يكون الراجح عند السامع الحقيقه دون المجاز فيقال الاصل في الكلام الحقيقه دون المجاز يعني عند السامع يحمل على حقيقته دون دون مجازي الثالث المعنى الثالث القاعده المستمره قاعده المستمره كما قال الفقهاء اباحه الميت للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعده المستمره القاعده المستمره هو التحريم فاذا جاء ما يستثني التحريم حين نقول هذا على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعده المسلبه المعنى الرابع وهو الصورة المقيس عليها وهذا سيأتي في باب القياس قال الخمر أصل للنبيذ بمعنى أن النبيذ مقيس على الخمر في المثال المشهور كان فيه نص لكن المثال المشهور هو ما ذكره هذه أربعة معاني صلاحية عرفية عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء المناسب لهذا المعنى هنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه أدلة الفقه وهذا المعنى أعام من المعنى للصلاح الآتي لأصول الفقه لان ادله الفقه منها اجماليه ومنها تفصيليه بخلاف اصول الفقه لقبا للفني فالمراد به الادله الاجماليه اذا ايهما اعم المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي يقول المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي لماذا لانك تقول اصول الفقه اي ادلته ادله الفقه وادله الفقه بالمعنى اللغوي يعني الدليل قد يكون اجماليا وقد يكون تفصيليا والثاني هو بحث الفقيه والاول هو بحث الاصول فاجتمعا في هذا التعريف قال والفرع ما على سواه ينبني قوله فالعاصم ما عليه غيره بني ما هنا موصول بمعنى الذي يشمل الحسي والمعنوي يعني البتناء بتناء الجدار على اساسه هذا حسي يترك بالحس لكن ابتناء المدلول على الدليل هذا معنوي عقلي حينئذ قوله اصول الفقه لما قال اصول جمع اصلين والعصر ما يبنى اذا شيء حسي او شيء عقلي نقول شيء عقلي ما الذي دل على ذلك قوله الفقه يعني الفقه هذا امر عقلي يعني معنوي ليس بشيء حسي فدل على ان المراد بما هنا الشيء العقلي المعنوي وليس الحسي يستعمل في كل منهما والفرع ما على سواه يبنى لما عرف الاصل اراد ان يعرف ما يقابله لتمام ايضاح معنى الاصل وبضدها تتبين الاشياء اذا كان كذلك عرفنا الاصل بني عليه غيره ما هو الفرع هو الشيء المبني على ذلك الاصل يسمى ماذا يسمى فرع كالجدار يبنى على اساسه على الاساس على الاصل كذلك فروع الفقه كذلك مبنيه على الاصول اذا الشيء الفرع الذي يبنى على غيره نقول هذا يسمى فرعا يسمى فرعا لذا قالوا الفرع ما على سواه ينبني يعني ما ينبني على سواه على غيره على سواه متعلق بقوله ينبني كفروع الشجره لاصولها وفروع الفقه لاصوله ثم عرف الجزء الثاني وهو الفقه قالوا الفقه في اللغه هو الفهم مطلق يعني لا يختص بالظاهر دون غيره او لما دقق وخفي دون غير بل يشمل النوعين لان الفهم قد يكون ظاهرا وقد يكون يتعلق بالشيء الدقيق فتخصص اسحاق الشيرازي بهذا المعنى وما له الالمقيم رحمه الله تعالى ولكن الصواب ان ان الفقه في لسان العرب هو الفهم مطلقا يعني لا يختص بشيء دقيق او بشيء فيه شيء من من الخفاء قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول ها قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول اكثر ما يقول لهم شعيب ماذا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هل هذا ظاهر ام خفي على ظاهر بل من اوضح الواضحات كلام التوحيد ومعنى لا اله الا الله من اوضح الواضحات فاذا قالوا قالوا يا شعيب ما نفقه اي ما نفهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون تسبيح كذلك يفقه قولي قولي هذا مفرد مضاف فيعم والقول قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا قال يفقه اي يفهم قولي دل ذلك على ان التخصيص الفهم بما دق وخفي ليس له حظ من من النظر بل جاء الفقه فيه في القران مطلقا واذا كان كذلك فنقول الفقه في اللغه هو الفهم مطلقا والفقه فاما في الاصلاح عرفه بقوله علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي هذه احترازات يعني قيود علم كل حكم شرعي في الاصل قال صاحب الورقات الفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد فعدل المصنف هنا عن لفظ المعرفه الى لفظ العلم الى لفظ العلم وبناء على الصحيح ان العلم والمعرفه مترادفان عند اكثر اهل اللغه ان ايدي لا يظهر فرق لا يظهر فرق فيه في العدول فاذا كان كذلك حينئذ نقول العدول عن المعرفه الى العلم من باب تنويع العباره فحسب لان العلم بمعنى المعرفه والمعرفه بمعنى بمعنى العلم وان اشتهر ان العلم اخص من من المعرفه لان المعرفه يسبقها جهل بخلاف العلم قال يوصف الله تعالى بكونه عالما ولا يوصف بكونه عارف هذا علم اشتهر ان كان الصواب انه يوصف من باب الاخبار لا من باب الصفه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده جاء اولى جاء واذا كان كذلك وحينئذ يدخل في قاعده ان باب الاخبار او سهم من باب صفات اذا كان كذلك جاز الوصف وصف البارد لو علم بالمعرفه لكن من جهه الخبر لا من جهه الصفه اذا علم كل حكم شرعي صاحب الاصل قال معرفه الاحكام الشرعيه هنا قال كل حكم دل على ان ال تفيد الاستقراق تفيد الاستقراق وهو كذلك بمعنى انه لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية فإن انتفى عنه حكم واحد حينئذ لا يسمى فقيها لا يسمى فقيها أورد على هذا إشكال وهو أنه ما من إمام من أعمة الدين وسئل عن أشياء تتعلق من أحكام الشرعية إلا وجاب لا أدري الله أعلم كذلك فانتفع عنهم وصف الفقهي حينئذ ما الجواب الجواب ان يقال بان المعرفه والعلم هنا اما انها تكون بالفعل او بالقوه قريبه ويحمل على على النوعين والعلم بالصلاح في مقد ذهب يعني الصلوحيه كونه صالحا لان يبحث وينظر في المساله فيتوصل الى الحكم الشرعي فيها ناقب بالقوه القريبه وعليه نقول كل فقيه علمه بالاحكام الشرعيه اما بالفعل بان تكون حاضرا يسال عن الشيء فيجيب مباشره بدليله وقد يسال عن الشيء فلا يدري عنه ولكنه يعطى مهله فينظر ويبحث في الادله فيتوصل الى حكم الشرع كلاهما علم بالاحكام الشرعيه الا انه في العواب الفعلي يعني بال ايجاد موجود العلم حاضر والثاني بالقوه يعني عنده ملكته وهو متهيئ للنظر في الادله فيتوصل بالنظر فيها الى ماذا الى مطلوب الخبر وهو العلم بالحكم الشرعي كل حكم شرعي اذا الكلي على بابها او لا قلنا نعم على بابها على بابها بمعنى ان الاستغراق هنا مراد ويحمل عليه اما بالفعل واما بقوه القريب القريب لماذا لانه لان المبتدئ طالب العلم مبتدئ طالب العلم المبتدئ اصله عامي يعني لا يحسن شيئا من احكام الشرعيه وهو قد ينتظر 20 سنه من اجل ان يتوصل الى النظر في الادله فيتوصل الحكم الشرعي هل هذا يسمى فقيها قل لا لا يسمى فقيها لماذا لانه ليست عنده قوه قريبه انما قوته بعيده هذا ليس مرادا لي لاهل العلم انما المراد القوه القريبه ان تكون عنده الاهليه وتكون القواعد والاصول المستحضره عنده لكنه غاب عنه الحكم الشرعي حين ان ننظر في الادله فيتوصل بواسطه هذه القواعد الى الحكم الشرعي فهذا يسمى فقيها باتفاق اهل العلم كل حكم شرعي هنا عندنا حكم وعندنا شرع الحكم المراد به هنا نسبه شيء امر الى امر هل يسمى ماذا تسمى حكمه يعني ما يسمى عند ال... عند النحاة بالجمله الاسميه والجمله الخبريه هذا يسمى حكمه زيد قائم حكمت على زيد بماذا بالقيام حكمت على زيد بالقيام هذا يسمى حكمه سما حكمه حينئذ نسبه اسم الى او نسبه حكم الى اسم هذا هو الاسناد سياتي في النحو هنا نسبه امر الى امر إجابا أو سلبا زيد قائما نسبت أمر الذي هو القيام إلى زيد على جهة الإثبات قلت زيد قائما ليس زيد قائما هنا نسبت أمر إلى أمر لكنه على جهة النفي إذن الحكم تبه هنا الحكم يكون بالإثبات ويكون كذلك بالنفي هذا حرام هذا حكم أو لا حكم هذا ليس بحرام حكم اولى هذا حكم اذا الحكم تارة نكون بالاثبات وتارة نكون بالنفي اذا نسبة امر الى الى امر ايجابا او, أو سلبا هذه النسبة تختلف هذه النسبة تختلف قد تكون النسبة مدركة من جهة العقل فيسمى حكم عقليا الكل اكبر من الجزء هنا فيه نسبة كذلك الجزء ليس اكبر من الكل هي نسبة بالنفي لكن المصدر العقل وقد تكون النسبة ماخوذة من من العرف والصلاح كما ذكرنا سابقا زيد قائم زيد ليس بقائم وقد تكون ماخوذة من من العادة والتجربة وهو ما يسمى بالاحكام العادية وقد تكون ماخوذة من العرف للصلاح فاعل مرفوع الى اخره وقد تكون ماخوذة من الشرع بمعنى ان الذي ينسج الاول الى الثاني هو الشرع اما اثباته واما واما نفي لما كان الحكم محتملا للحكم الحسي والعادي والعقلي والتجريبي والعرفي والصلاحي قل ما شئت احتجنا الى الاحتراز عن غير الشرعيه فقال حكم شرعي اذا قوله شرعي هذه نسبه الى الشرع يعني الاحكام الماخوذه من الشرع والاحكام التي مصدرها الشرع واما الاحكام الحسيه كنار محرقه مثلا او الاحكام الاصلاحيه كالفاعل مرفوع هذه لا تسمى لا تسمى فقه جاء اجتهادا دون حكم قاطعي هذا مما تفرد به المصنف رحمه الله تعالى كغيره على قله من اصوليين وهو جعل الاحكام الشرعيه على ضربين احكام من طريق الاجتهاد وهي الاحكام المظنونه واحكام قطعيه لا يدخل الاجتهاد لا يدخلها الاجتهاد فالفقه هل هو خاص باحد النوعين او يشمل النوعين على كلام المصنف هنا لا يشمل النوعين فعينئذن الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد التي هي مظنون ظنيه وليست قطعيه فهذه تسمى تسمى فقه بالاصلاح واما الاحكام القطعيه التي او الاحكام القطعيه ضابطها هو ما استوى في علمه الخاص وال مثل ماذا؟ وجوب الصلاوات الخمس هذا لا يحتاج طالب العلم أن يقول أبحث المسألة وسأبرد ببحثه هذه صلاة الفجر واجبة أو لا لو فعل لقولنا مجنون من هذا كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة حكم قطعي يعلمه العام قبله قبل العالم فهذا هل يسمى العلم به فقها أو لا؟ عند المصنف لا يسمى فقها لا يسمى؟ لا يسمى فقها ولذلك قال جاءه اي هذا الحكم الشرعي يعني جاء ثبوته وظهوره اجتهادا والاجتهاد كما سياتي في موضعه بذل الوسع في بلوغ الغرض دون حكم قطعي يعني سوى او استثناء او غير حكم قطعي مما يشترك في معرفته الخاص والعام فلا يسمى فلا يسمى فقهلا وهذا قول مرجوح وما ذهب اليه المصنف رحمه الله والصواب ان الاحكام القاطعيه كغيرها كل منها يسمى ماذا يسمى في قل لان القطع والظن بما يختلف يعني العلم به نسبي قد يكون في موضع العلم به قد يكون في موضع ظنيه وفي موضع اخر قطعيه واذا كان كذلك ان يذن نقول هذا مما لا يتميز الحكم فيه مطلقا فدخل في مسمى الفقه ثم الصحابه رضى الله تعالى عنه لا شك انهم يعدون من قبائل فقها التفصيل هذا قد يخرج بعضهم عن مسمى الفقه والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي وهذا هو الذيعناه ماذاعناه ابن الصبق ابن الصبق في جمع الجوامع قول العلم والفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب فعبر بالمكتسب احتياضا من من الضروري كالعلم الذي يسوي فيه العام والخاص وصاب اسقاط هذا هذا القيد العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه فلا نحتاج الى لفظ المكتسب ولا نحتاج الى قوله جاء اجتهادا هنا بل كل حكم شرع العلم به يسمى فقها في الاصلاح ثم قال الحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع محرمه مع الصحيح مطلقا والفاسد من قواعد هذان او من عامه هو الحكم واجب لما ذكر الحكم في حد الفقه احتاج الى بيان هذه الاحكام قال كل حكم شرعي قلنا هذه كليه اذا تحتها افراد وما هي هذه الافراد شرع في بيانها قال والحكم واجب والحكم واجب لم يقل وهو وان كان هذا المقام مناسب للاضمار من باب الايضاح اظهر في مقام الاضمار للايضاح والحكم واجب ومندوب وما بحكمه كسابقه له معنى لغوي ومعنى الاصلاح حكم له معنى لغوي ومعنى الاصلاح معنى لغوي فسر به بالمنع حكم هو المنع ومن يقيل للقضاء حكم لانه يمنع من غير المقضي والحكم هو القضاء افني حنيفته احكموا سفهاؤكم اني اخاف عليكم وان اغضب احكم سفائكم يعني منعوهم اذا كان كذلك فالحكم بمعنى المنع بمعنى المنع واما في الصلاح الاصوليين على جهه الخصوص فيعرف بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به هذه ثلاثه قيود القيد الاول خطاب الله قيد الثاني المتعلق بفعل المكلف قيد الثالث من حيث انه مكلف به حيث انه مكلف به خطاب الله المراد بخطاب الله هنا كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى لانه لا حكم الا لله تعالى اذا كان كذلك فهنا نذا الاضافه هنا للتخصيص والتقييد والاحتراز يعني احترازا عن حكم غيره جل وعلا فلا يسمى حكما لا يسمى حكما ان الحكم الا لله يعني ما الحكم الا لله إن هنا نافيه بمعنى ما بمعنى ما فخطاب الله هذا احترازا عن خطاب غيره كالملائكه والجن وسائر البشر فلا يسمى ما عندهم من اقوال ونحوها لا يسمى احكاما شرعيه وليس ثم مصدر الا كتابه والسنه وخطاب الله وكلامه ذو اللفظ والمعنى والتشريع لا يكون الا من عنده جل وعلا واما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل فيه في خطاب الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى من يطع الرسوله فقد اطاع الله اذا قولنا خطاب الله لا يخرج خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض معبر بخطاب الشرعي ولا اشكال فيه بمعنى انه ماذا قد لا يفهم البعض من قولنا خطاب الله انه يدخل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالوجه السابع لان ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الامه او كتاب الله تعالى اذا لم يظهر هذا المعنى حينئذ يعد الى قوله خطاب الشرع ولا اشكال المتعلق بفعل المكلف مكلف من هو هو البالغ العاقل البالغ العاقل الذاكر غير المكره ساتي ببحثه ان شاء الله تعالى في مكانه المتعلق بفعل المكلف المكلف هو البالغ العاقل له فعل له له فعل يصدر عنه والفعل المراد به هنا ماذا كل ما صدر عن المكلف الفعل في اللغه ما قابل القول واعتقاد والنيه مقابلهم وتقابله ما قابل ماذا القول واعتقاد والنيه وعما في الاصلاح في العرف فكل ما صدر عن المكلف من قول او فعل او اعتقاد او نيه او ترك على الصواب ترك فعل في صحيح المذهب حينئذ نقول هذه كلها تسمى ماذا تسمى افعالا اين اي الخطاب الله تعالى يتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل مكلف اخرج خطاب الله تعالى المتعلق بغير فعل مكلف كالخطاب المتعلق باسماءه جل وعلا وصفاته وافعاله وما تعلق بالجمادات او تعلق بالانسان لا من حيث انه مكلف وانما من حيث من حيثيه اخرى فاذا كان كذلك هنا اذا هذا القيد احترز به عن كل كلام لله تعالى لم يتعلق بفعل مكلف بمعنى انه ليس فيه افعل ولا تفعل ليس فيه افعل ولا تفعل الخطاب الذي يكون موجها للمكلف له مرتبته افعل لا تفعل هو هذا التكليف والتكليف هنا يد المصون في هذان النوعين ولذلك سياتى الاحكام اربعه تكليفيه وان ذكرت الاباحه فيها من باب التغليب فحسب المتعلق بفعل المكلف يعني الذي جاء بيانا لفعل المكلف من حيث انه واجب او مندوب او مكروه او محرم او مباح او او مباح من حيث انه مكلف به هذا احترز به عن خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف قوله جل وعلا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ هذا متعلق بفعل مكلف أو لا؟ متعلق بفعل مكلف لكن لا من حيث افعل أو لا تفعل وإنما من حيث ماذا؟ إخباره بأن أفعالك مخلوقة لله تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ كذلك فأخبر في هذا النص وهو خطاب الله تعالى وتعلق بفعل مكلف لكن هل طلب منه شيء؟ على الجلد جهه الايجاد او الترك الجواب له وانما بين له ان هذا الفعل الصادر منك هو من خلق الله تعالى يعلمون ما تفعلون ملائكه يعلمون ما تفعلون هذا متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف وانما من حيثيه اخرى وهي ان اعمالهم ان اعمال العباد مما مما تكتبه الملائكه اذا خطاب الله تعالى قلنا هذا قيد احترز به عن خطاب غيره فكل خطاب ليس لله تعالى ليس من الشرع ليس من الوحي حينئذ ليس بحكم شرعي البت المتعلق بفعل المكلف اخرج ما تعلق بذاته واسماؤه وصفاته وبالجمال قال ويوم نسير الجبال هذا خطاب الله تعالى اولى خطاب كلام الله تعالى لكن لا يتعلق فعلا مكلف لما يتعلق به بالجماد وكذلك الانسان من حيث انه مكلف اخرج ما تعلق بفعل المكلف لكن لا من هذه الحيثيه ولذلك دخل في هذه الجمله من حيث انه مكلف يعني مكلف به دخلت الاحكام الشرعيه الاربعه وهي الايجاب والندب والكراهه والتحريم والاباحه على على جهه التغليب لذلك زاد بعضهم بالاقتضاء والتخيير او او الوضعي بالاقتضاء او التخيير او الوضعي الحكم الشرعي محصور في هذه الانواع الثلاثه اقتضاء او التخيير او الوضع الاقتضاء يعني يعني الطلب يعني يعني الطلب والطلب اما طلب فعل واما طلب ترك كما سياتي ان شاء الله تعالى والتخيير المراد به الليباح يعني التسويه بين الفعل والترك والوضع المراد به ما يقابل الحكم التكليفي وهو ما جعله الله تعالى علامه ووصفا لفعل او ترك هي اوصاف واعلى تدل على ماذا على الفعل او او الترك وهذا محصور في الاسباب والشروط والموانع وما زاد على ذلك فمختلف فيه عند عند الاصوليين فالزوال مثلا زوال حكم شرعي او لا حكم شرعي حكم الشرف لان الله تعالى جعله علامه على اي شيء على صلاه الظهر وصلاه الظهر هذه يخاطب بها المكلف على جهه الايجاد اذا من فعله هو والزوال هل هو من فعله ليس من فعله اذا الزوال علامه ووصف جعله الله تعالى علامه على اي شيء على فعل صلاه الظهر وقل ذلك في الغروب وقل ذلك كذلك في الحيض وقل ذلك في في الطهر وغيره قول المصنف هنا الحكم واجب ومنذوب شرع في تعداد الاحكام الشرعيه احكام شرعيه قال واجب ومندوب وما ابيح واجب ومندوب وما ابيح يعني المباح قلنا ما موصوله والموصول مع صلاته بقوه المشتق والمكروه كذلك هذا الرابع مع ما حرم الالف للاطلاق يعني مع المحرم هذه خمسه مع الصحيح حال كونه مطلقا مطلقا صحيح هذا حكم شرعي ولكن ظهر كلام مصنف هنا رحمه الله تعالى كاصله انه جعل من احكام الشرعيه التكليفيه وصاب ان الاحكام الشرعيه التكليفيه منحصره في خمسه فقط وهي الاولى الواجب والمندوب والمباح والمكروه ومع ما حرم واما الصحيح والفاسد فهما حكمان وضعيان حكماني وضعيان لانهما ليس من فعل المكلف وانما الصحه علامه على اجتماع العباده للاركان وانتفاء الموانع والفاسد علامه على عدم على عدم اجتماع الاركان او وجود مانع او وجود مانع مع الصحيح مطلقا الاطلاق اراد به ان الصحه يوصف بها الواجب ويوصف بها المستحب فيقال صلاه صحيحه وهي واجبه كصلاه الظهر ويقال صلاة صحيحة وهي مستحبة راتبة الظهر إذن الوصف بالصحة لا يختص بالواجب وإنما يوصف به الواجبات وكذلك المندبات والفاسد وهو داخل في المحظوم من قاعد هذان أو من عابد من قاعد وفي بعض النسخ من عاقد أو أولى بمعنى أن الفساد والصحة يوصف بهما العبادات فيقال عبادة صحيحة وعبادة فاسدة وكذلك المعاملات العقود في قال عقد صحيح وعقد فاسد ولذلك قال من قاعد هذان قاعد يعني ها قاعد عن ماذا عن العباده والذي قعد عن العباده سيشتغل بالدنيا اما اخره واما دن درتان درتان حينئذ اذا قعد عن التعبد لله تعالى حينئذ سيشتغل بالبيع والشراء ثقلوا به بيع والشراء فاذا كان كذلك حينئذ يوصف بيعه بكونه عقدا صحيحا او عقدا فاسدا او من عابدي يعني ممن تعبد لله تعالى والنسخه التي فيه عاقد هي هي اولى قوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح واجب هكذا قال المصنف والواجب هذا ليس حكما شرعيا الواجب ليس بحكم شرعي ليس بحكم شرعي وانما هو وصف لفعل المكلف وصف لفعل المكلف وانما الحكم الشرعي هو الايجاب هو هو الايجاب فخطاب الله هو الحكم مدلوله ها هو الحكم عند الفقهاء ولذلك الحكم يختلف تعريفه عند الاصوليين عنه عند الفقهاء فعند الاصوليين خطاب الله كلام الله عينه ذاته لفظا ومعنى طبعا لفظا ومعنى هو الحكم هو الايجاب فقوله اقيم الصلاه هذا اللفظ هو الايجاب هو الحكم عند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الله لان اقيم الصلاه هذا مدلوله ماذا وجوب الصلاه وجوب الصلاه حينئذ الذات واحده الذات واحده وانما الاختلاف بالاعتبار اقيم الصلاه حكم عند الاصوليين حكم الصلاه حكم عند الفقهاء باعتبار نسبته للمصدر وهو كلام الله تعالى فهو حكم عند الرسوليين باعتبار تعلق ب فعل المكلف وجوب الصلاه هو حكم عند عند الفقهاء واما الواجب فهذا وصف لفعل نفسه يعني اذا تلبس بالصلاه اذا قيل وجوب الصلاه هنا وجوب الصلاه هذه الصلاه هليه مدركه بالحس ام انها صلاه بالعقل آه. في العقل نعم اذا الحكم بالوجوب هنا تسلط على شيء ذهني وليس بشيء حسي لكن اذا قلت واجب بمعنى ان هذا هذه الصلاه الموجوده الان في الخار وتلبس بها زيد من الناس فعل قيامه وركوعه وسجوده نقول فعل واجبا ولا نقول فعل ايجابا او وجوبا لا نقول فعل ايجابا ولا وجوبا انما فعل واجبا ولذلك قلت قمت بواجب لا قمت بالاجاب ولا الوجوب فدل ذلك على ان الواجب ليس حكما شرعيا وانما هو متعلق او صفه فعل المكلف صفه فعل المكلف يعني فعل المكلف تعلق به الاجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه وقل كذلك في المندوب و الى اخر كلامه ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف هذه الاحكام 7 بذكر لازمها واثرها وحكمها يعني النظر في الشيء اما ان يكون في بيان حقيقته وهذا يكون بالتعريف واما يكون بذكر الاثر وهذا خارج عن عن التعريف ويهما اسهل اثان اذا يقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاق على تركه هذا اخف من قول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما حينئذ نقول قوله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقابه هذا شروع من المصنف في ذكر لازمه كل حكم من هذه الاحكام السبعه الواجب اسم فاعل وهو في اللغه الساقط والثابت الساقط و... والثابت قال في القاموس وجب يجب وجبتا سقط يعني ياتي الواجب بمعنى الساقط وياتي الواجب بمعنى الثابت والشمس وجبا ووجوبا غابت وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبتا لازمه وثبته اذا الواجب ياتي بمعنى اللازم وياتي بمعنى نعم ياتي بمعنى الساقط وياتي بمعنى الثابت معنى الثقل شيء الواجب سقط على المكلف من الله تعالى كانه سقط على المكلف من الله تعالى هذا المعنى هو المعنى اللغوي معنى لغوي ونبه هنا الى ان هذه الحدود التي ذكرها اذا جاء اللفظ في الشرع فلا يفسر بالصلاح يعني الواجب ما طلبه الشارع فعله طلبا جازما قل هذا المعنى معنى الصلاح وليس بمعنى اللغوي ليس بمعنى اللغوي فإذا جاء لفظ الواجب في الشرع يعني في الكتاب والسنه لا نقول مباشره هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لا انما نتريث فننظر هل ثم قرينه تدل على المعنى للصلاح او لا ان وجدت قرينه حمل عليه والا رجعنا الى الاصل وهو المعنى المعنى اللغوي فيفسر بماذا بالساقط والثابت ولا يلزم منه ان يكون واجبا بالمعنى للصلاح او لا اذا فسرناه بالمعنى اللغوي لا يلزم منه ان يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي يعني يعاقب على تركه غسل الجمعه واجب على كل محتلم بعضهم فسر الوجوب هنا بماذا بالنظر الى هذا النص دون غيره من النصوص ففسر الواجب هنا بالمعنى الاصطلاحي هذا غلط لماذا لان الاصلاح حادث جاء متاخرا وحينئذ لا تحمل الفاض الشريعه على هذه الاصلاحات العرفيه المتاخره لما هي باعتبار النظر الاصولي فحسب فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال غسل الجمعه واجب لا نقول هذا واجب بمعنى انه يعاقب على تركه لماذا وانما نقول المراد به انه ثابت وهو متعقد عليه ولا يلزم من ذلك انه اذا تركه يكون معرضا ليد العقاب فدل ذلك على ان هذه الالفاظ انتبه لها بمعنى ان تعريفات الواجب والمندوب والمكروه والحرام لا تنزل مباشره على نصوص الوحيين لان محموله على المعنى الشرعي واذا كان كذلك هذه حقائق عرفيه الصلاحيه يتان الناظر ان وجد قرينه تحمل اللفظ على المعنى للصلاح حمله والا بقي على على الاصل اذا الواجب هو الساقط والثابت اما معناه عند الاصوليين ففيه تعريفات جمه اسهلها ان يقال الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما اسم موصول معنى الذي او نكره موصوف تصدق على ماذا ايام مبهمه تحتاج الى مفسر الموصولات من المبهمات فلا بد من شيء يعينه تفسره بماذا الواجب ما يعني فعل مكلف قول او فعل او اعتقاد او نيه او ترك هكذا الواجب فعل للمكلف من قول او فعل او نيه او اعتقاد او ترك طلب الشارع فعله يعني لم يطلب تركه بل طلب ايادته والفعل بمعنى الايجاد طلبا جازما اذا طلب فعله لان الشارع قد يطلب الفعل وقد يطلب الترك وقولنا فيما سبق بالاختضاء اي بالطلب فيدخل تحته اربعه انواع لان الشارع طلب فاما ان يطلب ايجاد شيء واما ان يطلب ترك شيء وشيء هذا هو فعل مكلف هذا الشيء هو فعل مكلف اما ان يطلب فعلا ايجاد شيء واما ان يطلب ترك شيء وكل منهما اما مع الجزم او لا فطلب ايجاد الشيء مع الجزم هو الواجب طلب ايجاد الشيء مع الجزم هو الواجب طلب ايجاد الشيء لا مع الجزم هو الندب طلب ترك الشيء مع الجزم هو التحريم طلب ترك الشيء لا مع الجزم هو الكراهه اذا بهذا التقسيم عرفت الحدود وعرفت ما ذكرناه ما طلب الشارع فعله يعني ايجاده فقوله ما دخل فيه جميع الأحكام طلب الشارع هل يجوز أن يقال الشارع من باب الاخرى شرع لكم من الدين بعض منكره لكن ليس له هو شرع لكم من الدين ما وص به نوحا وشرع إذا جاء الفعل حليد الجازل اشتقاق منه على جهة الإخبار لا على جهة الوصفين لا على جهة كما قالوا الصانع صنع الله الا الذي اتقن كل شيء هيكون من باب الاخبار ولا اشكال فيه اذا الشارع المراد به البارجه لو على او النبي صلى الله عليه وسلم فعله خرج به ما طلب الشارع وتركه وهو المحرم والمكروه وخرج به المباح لان المباح ليس فيه طلب ليس فيه طلب اذا طلب الشارع فعله خرج الثلاثه احكام وهي المباح ليس فيه طلب ولا ترك وخرج به المحرم والمكروه لان كل منهما مطلوب الترك لا مطلوب الفعل طلبا جازما خرج به المندوب لان المندوب والواجب يشتركان ويفترقان يشتركان في ان كلا منهما مطلوب الفعل ويفترقان ان الواجب مطلوب الفعل على جهه الجزم والندب ليس على جهه الجزم ليس على جهه الجزم كيف نفرق بين هذا كوني على جهه الجزم وهذا ليس على جهه الجزم كيف نفرق اقول فرق بالنص يعني بالدليل بمعنى ان ثم قرينه تدل على ماذا على الجزم او ليس ثم قرينه تدل على عدم الجزم اذا عندنا حاله نحكم على صيغه افعل كما سياتي بحث ان شاء الله في محله بانها للجزم اولا تدل قرينه على اراده الجزم مثل ماذا صل الا قتلتك هذا يدل على الجزم ها لانه رتب العقوبه اذا توعد مع وجود صيغه افعل تدل على الجزم اذا قال افعل ولم ترد قرينه صارفه الى الندب حينئذ نقول هذا على الجزم اذا في حالتين نحكم على ان صيغه افعل تدل على الجزم فاذا وجدت قرينه تدل على عدم الجزم حينئذ قلنا هذا من قبيل المندوب وليس من قبيل الواجب المصنف هنا قال المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب محكوم بالثواب المحكوم ال الم... هذه ما نوعها ها اسم موصول نعم احسنت اذا المحكوم مثل ما طلب الشارع ما حينئذ نقول الواجب قول او فعل او اعتقاد او نيه او ترك محكوم بالثواب في فعله واضح فالهنا بمعنى شيء يثق على ها او او بمعنى الشيء ان كان موصول تاتي ب ب معنى الشيء الصادق على فعل المكلف فعل مكلف محكوم بالثواب في فعله محكوم عليه يعني بالثواب في فعله محكوم بالثواب في فعله ثواب هو مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله وقد بينه قد بين من فعل كذا فله كذا وقد لا يبين قد لا يبين في فعله يعني في ايجاده في ايجاده فيتفضل الله تعالى فضلا منه لا وجوبا عليه باثابه العبد اذا اذا فعل ثابت العبد اذا اذا فعلها ولكننا باغي هنا التقييد بماذا بالقصد والامتثال لان القاعده الفقهيه لا ثواب الا الا بالنيه لا بد من من النيه لا بد من من النيه ولذلك قال اهل العلم الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به قسمان واجب لا اعتداد به الا بنيه واجب لا يصح وادم الاعتداد به الا بنيه يعني لا يصح ولا يجز الا بالنيه وهذا ما يعنوا انه له في الغالب العبادات او التعبدات المحضه غير معقوله المعنى كالصلاه صلاه لو صلى بدون النيه ارزاته ترزقه لا ترزقه اذا واجب لا يرزى الا بالنيه واجب لا يرزى الا بالنيه كذلك لو صام بدون نيه ارزاه لا يرزاه لو زكى بدون نيه لو زكى بدون نيه كذلك لا يرزى اذا واجب لا يرزى الا بالنيه النوع الثاني واجب يصح ويرزئ ولو لم يكن معه نية لكن لا يثاب عليه إلا إذا نوى القربة يعني أنه طاع لله تعالى حينئذ إذا كان كذلك أثيب وهذا عنوان له كثير من الصليين كأن نفق على الزوجة واجب أو لا واجب نفق على الزوجة واجب أو لا واجب طيب هل لابد من هل الود من نيه قربة لا لو انفق على زوجته خوفا منها ها هل القربة لم ينه لم ينه قربة ارزاءه برئه الذمه سقط الطلب نعم حينئذ قال هذا واجب يودئ وتبرأ به الذمه ولو لم ينوي لكن لا يثاب عليه وكذلك رد الودائع والديون ما اغتصبه من الخلق اين نقول هذا رده واجب لكن اذا اراد الثواب فلابد من نيه لابد من منيه وليس في الواجب من النوالي عند انتفاء قصد الامتثال نعم فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب العقاب المراد به تنكيل على المعصيه تنكيل على على المعصيه فيرتب الشارع اذا ترك العبد هذا الشيء حينئذ يعاقب عليه اما في الدنيا واما في الاخره واما فيهما معا كذلك اما في الدنيا فيوفى حقه ويسوفي وحينئذ لا يبقى عليه شيء في الاخره او فيهما معا او في الاخره حينئذ اذا ترتب الترك اذا ترتب العقاب على الترك قلنا هذا يدل على انه واجب على انه واجب بعض الشراح اعترض على قولي والترك بالعقاب قال انه يلزم منه ماذا انه ما من واجب الا يعاقب عليه ومعلوم ان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة اما تدون توبه فبذلك امات دون توبه, توبة. حينئذ نقول هذا تحت المشيئة اذا لا نلزم بالعقاب وانما نقول يستحق العقاب او قد يترتب العقاب لان قد يعفو عنه قد قد يعفو عنه وهذا اعتراض ليس وجيها اعتراض هذا ليس وجيها لماذا لاننا نبحث في الصلاح فنبحث في حقيقه الواجب ما هو الواجب الواجب بين الشرع بانه يترتب العقاب على ترك بر الوالدين على واجبه من حيث البيان لهذا الواجب نقول هذا الواجب من تركه حينئذ سيعاقع كونه يعفى عنه في الآخرة أو لا يعفى هذا ليس من صنعنا نحن وإنما هذا يتعلق بفعل الباري جل وعلا ونحن إنما نعرف حقائق عرفية صلاحية فالقول بأن الواجب من لازمه أو حكمه أو أثره أنه إذا تركه يعاقب نقول هذا التعبيل صحيح ولا تعارض بينه وبين الاستحقاق أو الترتب أو لا تعارض بينه وبين نحن انه قد يعفى عنه ولا يعاقب لماذا لان العفو ليس متعلقا بالحدود ولا الصلاحيات وليس مما هو يكلف به المكلف وانما يكلف بان هذا واجب وانت اذا تركته عقبت كونه يعاقب او لا يعاقب هذا ليست من شاني المكلف فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقابك علك الموضوع اقف على هذا والله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حضره وصحبه